بنا وكل مهدفة بناء وكل بناء ضلالة وكل ضلالة في النار تكلمنا في الدرس السابق عن السنة الفعلية والتركية وعرقنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان على وجه إذا كان يظهر منه وجه القربة أو لا يظهر ما حكمه وعرقنا فرددنا على الشبهه التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أشياء فعلها الخلفاء الراشدون بعده لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا فعلوها قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أن السنة تنقسم إلى فعلية وتركية قال وإليك نصوص العلماء في تقسيم السنة الى فعلية وتركية لتزداد بصيرا بعدما قرر ما قرر من ان السنة فعلية وتركية اراد ان يقوي عندك ما ذهب اليه باقوال العلماء فقال قال المحقق الامام الشاطبي المالكي جوابا عن سؤال حاصله ان يقال في البدعه انها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فالاصل جواز فعله وتركه اي انه مباح حتى يقوم الدليل على منعه او كراهته وان صح ان السلف لم يفعلوه فالترك لا يوجب حكما في المتروك الا جواز الترك لا تحريما ولا كراهيه لما تقول لفاعل بدعة انت تفعل بدعة يقول لك لماذا حكمت بأنها بدعة تقول له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا الخلفاء الراشدون يقول لك إن الشارع سكت عن حكم ما أفعله لم يقل هل هو واجب الفعل أو واجب الترك والاصل في الاشياء الابح الاصل في الاشياء حتى يقوم الدليل على المنع او الكراهية فالجواب قال ان اطلاق القول بان الترك لا يوجب حكما في المتروك الا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة غير جار على اصول الشرع الثابتة يعني اللي يقول لك ان الاصل في الاشياء الاباحه يقصد الاشياء الدينية الاشياء التعبديه يفعل شيئا لم يفعله النبي عاصم اصحابه فينكر عليه يقولك الاصل في الاشياء الاباحة الشارع سكتا هذا الشيء ما قد هو واجب الفعل ولا واجب الترب فانا افعله بالاصل وهو الإباحة. يقول امام الشاطبي ان هذا القول غير جار على اصول الشرع الثابتة فنقول ان هنا اصلا لهذه المسألة وذلك ان سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما او تركه لامر ما على ضربين ضرب سكت عنه الشارع لعدم المقتضلة كالنوازل الحادثة بعد وفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين خلي بالك ما سكت عنه الشارع قسمان الاول ما سكت عنه لعدم المقتضي في زمان الشارع سكت عن هذا الامر ليه؟ لانه لم يكن هناك له مقتضي كالنوازل التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام كيف نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام سركها او لماذا لم يفعلها هي لم تكن موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام فلما حدثت بعده احتاج الى أهل الشريعة العلماء المشتهدون أن يشوفوا حكمائه ومشوا على ذلك على القواعد الأصولية التي وضعوها ليصلوا إلى حكم الشيء المستجد الذي لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة وإلى هذا الضرب ترجع جميع المسائل التي نظر فيها السلف الصالح كتضمين الصناع كتضمين الصناع إذا أعطيت لواحد صانع واحد خياط قلت له خد فالصلي اتجلبين فأتلفها بجهل وبتقصير منه يضمن ثمنها كتضمين الصناع والجد مع الاخوه الجد مع الاخوه حكمه ايه كما عرفنا في الاصول او في الفرائض والخلاف بين العلماء في الجد مع الاخوه هل ينزل منزلة الارب فيحجبهم ام يعامل ايه وعول الفرائض وجمع المصحف وتدوين الشرائع مما لم يحتج في زمانه او لم يحتج في زمانه صلى الله عليه وسلم الى تقريره وهذا الضرب ينظر فيه المجتهدون عند وجود سببه فالسكوت عنها على خصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك في القلنة الخلفاء فعلوا اشياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فجروا فيها على القواعد الأصولية التي جاء في القرآن وفي السنه وعرفوا حكم المستجد فإذا كان هناك مقتضي لفعل ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حدث بعده فلا مانع من فعله الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي موجود ولم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين إذن ما تركه النبي عليه الصلاة في حياة قسمان قسم تركه لعدم المقتضي له كالحوادث التي جدت بعد وفاته عليه الصلاة والصحابة والخلفاء وغيرهم والتابعون لهم بإحسان نظروا في هذه المستجدات وأعطوا حكم الشرع من خلال القواعد الكلية الأصولية أما الضرب الثاني الذي سكت عنه الشارع فهو أن يسكت عن الحكم الخاص أو يترك أمرا من الأمور وموجبه المقتضي له القائم وسببه في زمن الوحي موجود ومع ذلك لم يحدد فيه الشارع أمرا زائدا على ما كان من الدين فهذا القسم باعتبار خصوصه هو البدعة المذمومة شرعا. قلنا ايه صلاة ليلة النصر شعبان تخصيص ليلة الجمعة بصلاة ويومها بصيام هذه عبادة المقتضي لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود ولا كان موجود والسبب في زمن الوحي موجود والشرع سكت عنها ولم يتكلم عنها تبا هذه هي البدعة فهذا القسم باعتبار خصوصه والبدعه المذمومه شرعا لانه لما كان الموجب لشرعية الحكم موجودا ثم لم يشرع الموجب موجود وبعدين الشرع ما شرعهوش كان ذلك صريحا في ان الزائد على ما ثبت هنالك بدعه مخالفه لقصد الشارع اذ فهموا من قصده الوقوف عندما حد هنالك بلا زياده عليه ولا نقصان منه. كسجود الشكر عند الإمام مالك رضي الله عنه. سجود الشكر عند الإمام مالك. الإمام مالك يقول مشروعية سجود الشكر. قال بعضهم بكونه بدعة. ووجه كونه بدعة عنده أو كزوج شكر الإمام مالك رأى بدعة. ووجه كونه بدعة عنده أن السكوت عنه مع قيام المقتضى الفعل إجماع من كل ساكت على أنه لا زائد على ما كان. اذ لو كان ذلك لائقا شرعا لفعلوه فهم كانوا احق بادراكه والسبق الى العمل به ثم قال ايضا انتهت مسألة سور الشكر والراجح ان سور الشكر سنة سنة لانه فعله الثلاثة الذين ايه تخلفوا عن غزو تبوك كعب بن مالك لما ناداه المنادي ابشر بخير يوم طلعت عليك في الشمس ابشر بتوبة الله خر ايه? خر ساجدا. فسجد الشكر مشروع يحقل احوالي الاستحباب كسجد الايه? كسجد التلاوة. لكن الامام مالك كان يراه بدعا. ثم قال الامام الشاطبي ومن هذا الاصل يؤخذ اسقاط الزكاة من الخضر والبطول. ما عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضحي نصف العشري والبعل هو اللي بيشرب منه من الأرض كذا من غير سقيه ووجه ال... هنا بقى قال لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون والبعض العش وفيما سقي بالنضحي نصف العشر والنبي صلى الله عليه ما خش الزكاة من الخضار وما خش الزكاة من ال من البقول فلا يجوز لأحد أن, أن يقول في الخضار إيه زكاه ولا يجوز لاحد ان يقول في البقول ايه زكاه ليه لان المقتضي كان موجود في إيه؟ في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والسبب موجود في زمن الوحي ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما قال خذوا الزكاء من البقول ولا من الخضار يبقى لا يجوز لاحد أن يقول في الخضار زكاه ولا في البقول الزكاء. وجه الأخذ من ذلك أننا نزلنا نزلنا ترك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها منزلت السنة القائمة في ألا زكاة فيها وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل نكاح المحلل وهو الذي يعقد على المراه المطلقة ثلاثا بنية الطلاق حتى ترجع الى زوجها الاول الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصريح باحسان ثم قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فانطلقها حزود الثاني بقى فلا جناح عليهما ان ترجع. ان ظن ان يقيم حمد الله فيأتي الناس اليوم ونسأل الله السلام ونعافية ويحتالون على تحليلي الحرام او استحلال المحرم يا هذه المرأة طلقت ثلاثا بدي يقول لك عندها اولاد عندهم عيال كتيرة وهي ما تقدرش تعيش بعيد عنه وما تقدرش عيش بعيد عنها ما بقالهم كم سنة من لا هي اتجوزت ولا هو اتجوز والعيال حيضيعه فيجيبه واحد كده يكتبونه كتاب على المرض ايضا على الورق احيانا يا المأذون يكتب صفحات عقد النكاح والصفحة الثانيه جاسبة الطلاق وخلاص ويتجي رجع للأولان بدون مس النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها يعني لا بد حتى كمان في النكاح المحلل من المعاشرة الزوجية فلو قدر ان المطلقة ثلاثا نكحها رجل اخر وحبس عنها فطلقت منه لا ترجع الى مطلقها الاول لانها لم تمس في الزواج الثاني فلا بد في النكاح من العقد النكاح شرعي يبقى اقول لك طيب هندخلوها يومين ثلاث هندخله اسبوع شهر ونطلقوها عشان ترجع أولان هذا زنا إذا عقد على المرأة بنية الطلاق هذا هو زنا كما قيل لابن عمر رضي الله عنه يا ابن عمر رجل طلق امرأته ثلاثه فأراد أخوه أراد أخوه يعني أخوه في الله صحبه أراد أن يتزوجها وهو يصر في نفسه أن يطلقها حتى تحل لزوجها ولن يخبر أحدا بذلك الرجل بن ونفسه يعني عزيم الجميع هو عارف أن التحليل حرام. فهو مش حيتفق على تحيوه عاد هو حيقول لنا عايز يتجوزك توافق يتجوز سيقول ماذا ما هيطلقها الواحد وكده. قال كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله سلم. ها? يبقى نكاح التحليل الذي يتزوج مطلقة ثلاثا بنية الطلاق سواء كان باتفاق منهما على الطلاق او من احدهما افرض وحدة لقى ثلاثا. وبعدين ايه جي واحد يخطبها فوافقت واصرت هي في نفسها ان هي ايه بعد شوية كده تقول انا مش عايزك طلقني عشان ترجع لا يجوز لا يجوز الاتفاق على الطلاق من الطرفين ولا اصرار من ايه من احدهما وانما اذا تزودت المرأة زواجا شرعيا كما تزودت اول مرة وكما تزوج الرجل اول مرة ويريدان البقاء والثبات وفتح البيت وتحمس أولية ثم مات الرجل او لم يطيق العيش معا فطلقت فلا منحنا اذا ان ترجع اما الزوال بني التحليل فالنبي عليه والسلام سماه التيس المستعار وقال لعن الله المحلل والمحلل له فلو على هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وانه بدعه منكره من حيث كيف ان اخطاله ان نكاح المحلل بدعة قال من حيث وجد في زمانه صلى الله عليه المقتضي مش في ناس طلقت في عهده عصاه بل المقتضي للتحليل كان ايه موجوده والترخيص للزوجين بان ليتراجع كما كان اول مرة وانه لما لم يشرع ذلك ما حرص امرأة رفاعة على رجوعها اليه امرأة رفاعة هذه هي اللي قال لا ايه لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته كانت متزوجة رفاعة وبعدين تزوجت رجل اخر وبعدين ارادت يعني ان ترجع الى زوجها الاول فقالت انه لم يصل الي فقال الأتريدين ان ترجع الى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك فلما نبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر لها في الرجوع دل على ان التحليل ليس مشوّع لها ولا لغيرها إذا عندك أمثلة هي على ما سكت نبي صلى الله عليه وسلم في زمان مع ولد المقتضي أيه أنت تطلع كل مثال كده في ورقة كده جربيها في دفتر وتفصل الكلام ده عشان الباطر قدامك وتفهمه ده كلام الشاطبي رحمه الله في السنة الفعلية والتركية. وقال العلامة ابن القيم الحنبلي في اعلام الموقعين اعلام الموقعين الكتاب مشهور وهو اصل من كتب الاصول اعلام الموقعين والموقعين المرد بهم المفتين ولذلك كتاب اسمه اعلام الموقعين عن رب العالمين اعلام الموقعين عن رب العالمين يعني المفتي ده بيفتي ويقول هذا حكم الشرح وبيوقع يبين توقع نيابه عن الله عز وجل هذا حكم الله وحكم الشرع اعلام الموقعين عن رب العالمين بخطر الفتوى بخطر الفتوى وضروره التثبت فيها والنهي عن الجرئه عليها لأن اجراكم على الفتية اجراكم على النار لا يجوز للطالب ابدا ان يتساهل في الفتية ولا أن يجرؤ عليها بل يجب على الطالب أن يمسك لسانه عن الفتية الفتي الناس بل يجب عليه أن يردون العلماء ومن الخطأ أن تسأل فتقول للسائل سأسأل, سأسأل لك سأستفتي لك هذا خطأ كبير يقع فيه جميع الطلاب إلا من شاء الله يا حب أسألك تسألوا ليه أنت ما تخلوش رحوا علماء ليه ويأتيهم حبوا ويسعى إليهم فهو يعني كده يقوث وضرهم كده وانت تسأله المشتغلية تكلف وتعانى ويعاني المشقة في طلب العلم ما يجي يمكن يحضر, يروح يحضر يسأل الشيخ أن في الدرس يمكن يرتبط بأهل الدرس يصيب على كلمة طلاب العلم يصيب مجالس العلماء فانتبهوا الفتيه خطرها عظيم جدا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول في من يعاتبه على السكوت عن الجواب فيقول أتريدون أتعرفون ماذا يريدون منا يريدون ان يتخذوا ظهورنا جسرا الى جهنم المستفتداء عايز اتخذ ظهر العالم جس جهنم حطاف رقبة عالم وطلع سالم وحرش حملها فخلي بالك ما تشلش المسؤولية انت خطر الفتحة عظيم جدا المهم يقول ابن القيم في اعلام موقعين واما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة اما نقلهم لتركه صلى الله عليه وسلم لما تركه النبي عليه الصلاة ونوعان وكلاهما سنة احدهما تصريحهم بانه ترك كذا وكذا ولم يفعله كالغسل والصلاة في شهداء احد النبي عليه الصلاة ما غسلهم ولا ايه ولا صلى عليه والاذان والاقامة والنداء في صلاة العيد والتسبيح بين الصلاتين في حال الجمع بينهما في حاله الجمع زي الوحل والمطر دلوقت لما تصلي المغرب والعشاء لا تقول اذكار ولا ايه ولا تصلي نافلة انما على طول تخلص الصلاة الاولى تقول اقم الصلاة تقام الصلاة الثانية وباشرة روى مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا هذا النوع الاول النوع الثاني عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت همامهم ودواعيهم او اكثرهم او واحد منهم على نقلهم خلي بالك من كلام ترك النبي عليه الصلاة والله لاشياء نوعات ترك صرح به بانه ايه بانه ترك, ترك صرح لم ينقل انه فعله مع توفر دواعيهم وتوفر الدواعي وحرصهم رضي الله عنهم على نقل ايه نقل الاشياء عنهم عليه صغلا يعني لما احمد كتب نشرحه في فتح الباري في حاجه النبي عليه الصلاه حتى لما مين ذكروا لقب حاجه نقلوه حتى لما مين لقب حاجة نقلوه لما نزل الوادي ذكروه ايه فالصحابه رضوانك تيم متوفره على نقل كل ما يرونه من النبي عليه الصلاة، فإذا لم ينقل لنا فعلا إذا لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وآله فعل كذا مع توفر الدواعي، دواعي كلهم أو بعضهم أو واحد منهم على نقل هذا الفعل، كان ذلك بدعة. يعني نقوله إيه؟ الصلاة ليلة النصف للشعباء، لم تنقل عنها صلى الله عليه وآله، ما حد ما حد قال إن صلى الله عليه وآله ليلة النصف للشعباء. الصحابه احرص على نقل كل ما راوه فلما لم ينقلوا جميعهم ولا واحد منهم شيئا من ذلك دل على ان الصلاه الليلة تقوم بشيء من ايه بدعه قال كتركه التلفظ بالنيه عند دخولي في الصلاه نويت اصلي اربع ركعات فرض العشاء لله تعالى جماعه الله اكبر ما نقل هذا عن اي صلاه ما في ولا واحد من الصحابه قالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين استقبل القبلة قال نويته وصلي اربع ركعات فضى الظهر لا دعاء جماعاته ولا واحد نقل هذا كرام ايبا تلفظ النية عند دخول في الصلاة بدعة وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائما بعد الصبح والعصر او في جميع الصلوات عليه الصلاة ما في واحد قال ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم و السلام عليكم استقبل الناس ورفع يديه ودعا وامنوا عليه وتركه رفع يديه كل يوم بعد الرفع من الثانية في صد الصبح القنوط في صد الصبح اللي الناس من الصر عليه واعتقدون انه سنة بل قد يبالغون فيقول واجب وقال لم ينطق عصر فعل ذلك ابدا ما قال احدا ابدا انه كان اذا رفع, رفع, رفع من الركوع الثانية طرق عبد الله اللهم اهدني في من وهم يؤمنون عليه ومن الممتنع ان يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امراه البتة وهو مواظب عليه لا يخل به يوما واحدا وتركه صلاه من اغتسال للمبيد ومزدلفه ولرمي الجمار والطواف والزياره ولصلاه الاستسقاء والكسوف ومن هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة. فان تركه صلى الله عليه وآله وسلم سنة كما ان فعله ايه? كما ان فعله سنة. فاذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله. لا فرق. لا فرق بين ان تأمر بترك ما فعله وبين ان تأمر بفعل ايه? ما تركه. كما لا لك ان تنهى عن فعلي عن تركي. أو ان تنهى عن فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم لا يدرك ان تأمر به بفعل ما تركه فما فعله سنة وما تركه سنة عليه الصلاة والسلام لا يقال من أين لهم أنه, أنه لم يفعلهم من أين له انه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم عدم الفعل فهذا سؤال بعيد جدا عن معرفة هدي وسنته وما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه يقول لك يا الله ايش عرفك انه ما اعملوش مش عرفك ان النبي عليه الصلاة ما اعملش حاجة ليه هذا سؤال من جاهل بهدي نوع سلام. ولو صح السؤال وقبل لاستحب لنا مستحب الاذام للترويح ايه لو صح هذا بقى حيجي واحد يقول يا جماعة ندنهم بصلاة الترويح حنقول له ان نوع ما اعملش كده هقول لك ايش عرفك انه ما اعملش يبقى, يبقى الباب بقى ايه يدخل جمال بقى من جمال واحد بقى خلاص كل واحد بقى ايه, إيه تقول من حاجه تقول انا لك مش يبقى الباب على اخره بقى يدخل جمال يبقى البدعه لا نهاية لها ولا حد لها ولو صح السؤال وقبل لا استحب لنا مستحب الاذان للتراويح وقال من اين لكم انه لم ينقل واستحب لنا اخر الغسل لكل صلاه وقال من اين لكم انه لم ينقل واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته وقال من أين لكم أنه لم ينقل واستحب لنا آخر رفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر اسم الله أو اسم الرسول عليه الصلاة جماعة وفرادة وقال من أين لكم أن هذا لم ينقل واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصر شعبان أو ليلة أول جوع من رجب وقال من أين لكم أن أحياء لم ينقل وانفتح باب البدعة قال كل من دعا الى بدعة وقال كل من دعا الى بدعة من اين لكم ان هذا لا ينقل ومن هذا اخذ ترك الزكاة من الخضروات ونحوها وهم يزرعونها بجواره عصم المدينة كل سنة فلا يطاربهم بزكاة ولا هم يؤدونها اليه فهمنا يبقى الاصل في العبادات خلي بالك ملأ عندنا احنا دنيا ودين عندنا دنيا ودين أصل اصل كل منهما مخالف الاخ الاصل في الدنيا الاباحة الاصل في الدنيا الايه الاباحة افعل ما شئت في الدنيا حتى ينهك الشارع حتى ينهك الشارع لكن الاصل في الدين الحضر والمنع لا تفعل حتى يابدن لك الايه يأنه لك الشارع بأي حد يجي من حادة في الدين. نقول له معك دليل. يقول لا نقول له خلاص يا بدعة. والمشكلة انهم صاروا يقلبون الآية. اما على واحد بدعته يقول لك ايه الدليل على بدعة? ايه الدليل على انها هذا سؤال مردود لا يقال ما الدليل على ان فعل هذا الفعل بدعة? انما يقال ما الدليل على ان هذا من الدين? هذا هو الاصل الذي يريد ان يتقرب الى الله? لا بد أن يكون دليل من الشارع من هذا عمل يحبه الله تعالى ويرضا إذا كده نقل المؤلف أحمد الله كلام مين الشاطبي وابن مي؟ وابن القائم طيب قال العلام القسطلاني الشفعي في المواهب ما نصه وتركه صلى الله عليه وآله وسلم سنة كما أن فعله سنة فليس لنا ان نسوي بين فعله وتركه فنأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما اتى به في الموضع الذي فعله وقال العلام حضر هيثم الشافعي في فتواه ما حاصله ان البدعة الشرعية هي ما لم يقم دليل شرعي على انه واجب او مستحب البدعة الشرعية هي الفعل الذي لم يقم دليل شرعي على ان هذا الفعل واجب او ايه? او مستحب لانه المطلوب فعله قلنا كم قسم? خمس. المطلوب فعله. قسمان واجب وايه? ومستحب والمطلوب ترك ايه قسمان محرم وايه? ومكروه. فان هذا الفعل الذي تفعله تتقرب الى الله نقول لك انه بدعة. لماذا? لم يقم دليل الشرعي على وجوب ولا استحباب بدعة. فإن قام عليه دليل لا يسمى بدع شرعي إن قام عليه دليل لا يسمى بدع شرعي سواء أفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أم لا فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقتال الترك لما كان مفعولا بأمره صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا وإن لم يفعل في عهده لكنه أمر بإخراجهم وأمر ونهى عن قتال الترك يب إذن فعل ذلك يعتبر ولو كان بعد يعتبر من سنته صلامة. وكذلك جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام رمضان وامثال ذلك مما أثبت وجوبه واستحبابه بدليل شرعي. وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدع هذه اراد البدع الأين؟ البدع اللغوية مش الشرعية. بدع لغوية شيء جديد يعني. وهو ما فعل على غير مثال. كما قال تعالى أمير رسولنا يقول قل ما كنت بدعة عن الرسل وليست بدعة شرعية فان البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله سلم ومن قسمها من العلماء الى حسن وغير حسن فانما قسم البدعة اللغوية ومن قال كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الايه؟ الشرعية بخلي بالك بقى، بجا في بدعة حسن بدعة سيئة ولا مفيش؟ فيه وما فيش فيه ايه وما فيش في الدنيا في بدعة حسب وبدعة ايه وبدعة سيف الدين كل بدعة ايه كل بدعة ضلال اين ألا ترى ان الصحابة رضي عنهم والتابعين لهم باحسان انكروا الاذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وان لم يكن فيه نهي وكرهوا استلام الركنين الشاميين بالكعبة لان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الركنين اليمنيين حاجة الاسود رهنة قبله لماذا كادها العلماء استلام الركنين الشمئين لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكره الصلاه عقب السعي بين الصفا والمروه قياسا على الطواف واحد بعد ما يطوف بين الصفا والمروه بين صلاه سبع اشواط يجب صلاه ركعتين سنة السعي هذا يجوز لا يجوز يقول طيب ما هو انه صلاه لما تطب البيت صلى اصلي ركعتين سنة الطواف هي سنة السعي زي سنة الطواف نقول الذي فعل الصلاة بعد الطواف ترك الصلاة بعد الايه ؟ بعد السعي ف بعد الطواف من فعله ففعلها سنة وتركها بعد السعي من, ف... من تركه فتركها ايه ؟ فتركها السنة وكذا ما تركه صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى فيكون تركوا سنة وفعلوا بداعة مذنومة وخرج بقولنا مع قيام المقتضى في حياته تركه صلى الله عليه وسلم اخراج اليهود من جزء العرب وجمع المصحف وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للترويح فان المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع انتهى كلام من حجر وقالوه فانما قسم البدع اللغوية قد سبقه الى ذلك الحافظ من حجر في فتح الباري حيث قال البدع جمع بدعة وهي كل شيء له مثال تقدم فتشمل لغة ما يحمد وما يذم. وتختص في عرف اهل الشرع بما يذم. البدع لغة كل ما ليس له مثال تقدم. فتشمل ما يحمد وما يذم. ده من اللغة. وتختص في الشرع بما ايه? بما يذم. وان وردت في الممدوح على معناها اللغوي. نعمة البدعة هذه على معنى الايه? اللغوي. ونقول إن لفظ البدع والابتداع الوارده في كلام الشرع وأهله يتبادر منه ما لم يكن في العهد النبوي بحيث يفهم منهما ذلك من غير حاجة إلى قرينه بل من اللفظ نفسه وهذا يأبى ان يكون مستعملا في معنى اللغوي كما سيأتي تحقيقه في بيان مثار الخلاف إن شاء الله تعالى وقال الملا أحمد روم الحنفي صاحب مجالس الأبرار ما ملخصه لا تكون البدعة في العبادات البدنية. لا تكون البدعة في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والذكر والقراءة إلا سيئة. خلي بالك. لا تكون البدعة في العبادات البدنية إلا إيه؟ إلا سيئة. البدعة في الصلاة، البدعة في الصوم، البدعة في الذكر، بدعة في القراءة، هذه كلها بدعة سيئة. لان عدم وقوع الفعل في الصدر الاول اما لعدم الحاجه اليه او لوجود مانع او لعدم تنبه او لتكاسل او لكراهه وعدم مشروعية خلي بالك من اسباب ترك الشيء في العهد الاول ترك الشيء في, العدم في الصدر الاول ليه خلي بالك اما لعدم الحاجه اليه ادي سبب او الوجود, الوجود مانع اثنين لعدم التنبؤ مش واخدين بالهم منه ثلاثة واخدين بالهم بس يكسله اربعه الكراهه خمسه عدم مشروعيه ستة يبقى دي في ست اسباب لترك ايه الشيء المحدد بعد الصدر الاول في ست اسباب لترك الشيء المحدد بعد الصدر الاول تعال شوف بقى ما يليق بهم من هذه الاسباب وما لا يليق اما الاولان وهو عدم الحاجة اليه او عدم التنبه والتكاسل فذلك اسوأ الظن المؤدل الكفر فلم يبق الا كونها سنة سيئة غير مشروعة الحاجة انت عايز تعملها ده ايه وانا والسلام عايز تعملها هو صحابة ها لماذا المقتضي لذلك ممكنش موجود انت بتعمل كده ليه مش عايز تتقرب لربني طب هو النبي الصحابة كيش عايز تقرره ربينه? مشكله طب يعني كانوا عايزين يتقربوا بس يكسلوا. دي كبيرة خالص كمان. بل يبقى الا ان الفعل الذي تريد ان تتقرب الى الله من صلاة وصيام ونحوها انما هو بدعة ضلالة. كذلك يقال لكل من اتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة. خلي بالك. البدعه بس مش مو... مش مو... مش مقتصره على احداث الفعل الذي لم يكن موجوده البدعه كمان قد تدخل في الصفه الفعل كان موجود فاذا احدثت لو انت صفه لم تكن موجوده يبقى الصفه نفسها ايه نفسها صفه بدعه يعني مثلا الصح... النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثم من ذكر لا, لا لا الصحابه رضوان كانوا يكثم ذكر لا لا ها طبعا لا شك في ذلك أنه كان يذكر الله على كل أحياني كان يذكر الله على كل أحياني يبقى الذكر مشروع وكان موجود في علم السامة الصحابة ماشي طب يجي الآن واحد يريد أن يذكر الله ماشي يذكر الله بس هيقول يا جماعة بعد ما حنخلصوا الدرس حنقفوا كده نعملوا حلقة في الدين معا ونقولوا ايه الله, الله الله الله ألف مرة ذكر الله مشروع مش كده لكن الصفة دي بقى انه بعمله ما عملهاش صحابه عملوها ما عملهاش تبقى ايه تبقى أي ايوه خلي بالك بقى من الكلام ده وكذلك يبقى كل بدا كل ما احدث في العبادات البدنية بدع ضلالة وكذلك يقال لكل من اتى في العبادات البدنية المحضه بصفة لم تكن في زمن الصحابة اذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعه حسنه لما وجد في العبادات بدعه مكروهه ولما جعل الفقهاء مثل صلاه الرغائب والجماعه فيها ومثل انواع النغمات الواقعه في الخطب وفي الاذان وقراءه القران في الركوع مثلا والجهر بالذكر امام الجنازه الناس تمشي الله اكبر لا اله الا الله وحده ها ايواء ورفع الذكر امام من جاء بالذكر الجنازة ونحو ذلك من البدع منترى فمن قال بحسنها قيل له ما ثبت حسنه بالادلة الشرعية فواما غير بدعة فلا يتناوله ذم الشارع ويبقى عموم حديث كل بدعه الضلالة وحديث كل عمل ليس سعيد عمون وفورد على حاله لا تخص فيه واما بدعه ويكون مخصوصا من هذا العام وخرج منه فمن ادعى الخصوص فيما احدث وانه خارج من علم الذنب احتاج الى دليل يصلح التخصيص من كتاب او سنة او اجماع مختص باهل الاجتهاد ولا نظر العوام ولعادة اكثر البلد فيه فمن احدث شيئا يتقرب به الى الله تعالى من قول او فعل فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله شوفوا الخطورة شوفوا الخطورة من احدث شيئا يتقرب به الى الله تعالى من قول او فعل فقد شرع من الدين ما لم يأذن به، جاصب نفسه مشرعة والله يقول ام لهم شراكاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به فعلم ان كل بدعة في العبادات البدنية المحضه لا تكون الا سيئة والحاصل ان كل ما احدث ينظر في سببه كلما حدث ينظر في سببه فان كان لداعي الحاجة بعد ان لم يكن كنظم الدلائل لرب الشبه التي لم تكن في عصر الصحابه او كان وقد ترك لعارض زال بموت النبي صلى الله عليه وسلم كجمع القران فان المانع منه كون الحي لا يزال كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء وقد زال كان ذلك حسنا ما احدث ينظر فيه ان كان الداعي فان كان لداعي الحاجة بعد ان لم يكن يعني حصد حاجه من المسلمين لهذا الامر ولم تكن الحاجه في عهد الاصلاف كتنظيم العلماء الكلام في رد الشبه على المبتدعه وهذا الباطن هذا امر طيب او كان أو كان الداعي موجود للحاجة الحاجة موجودة بس ان تركت لمانع كتركلوا صف الجماعه في صدوقه خافت ان تفرض ايه على طب بالمنع انتهى لان الوحي انقطع يبقى مما عدل الفرضيه ترجع الحاجه الى ايه الى اصلها والا فيحداته بمحض العبادات البدنيه القوليه والفعليه تغيير لدين الله مثلا الاذان في الجمعه سنه وقبل صلاه العيد بدع ومع ذلك فهو يذكر في عور قولي تعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا ايه كثيرا الاذان ذكر ويذكر في ومن احسن القول ممن دعا الى الله الاذان ايه دعوه الى الله ومع ذلك الاذان الإيه؟ للعيد ايه بدعه فيقول هذا زيارة عمل صالح لا يضر لانه يقال لو هكذا تتغير شرائع الرسول كل واحد يقول لك عمي ده احد حل وحل وحل وحل وحل وحل. وحنا من احد وحشه قاعدين على القهوة وواحد واحد من من قاعدين نذكر الله، ما بهذا يا أخي ضعت دي، بهذا ايه بهذا ضعت دي، عبد الله مسعود رضي الله عنه، لما قيل يا أبا عبد الرحمن في جماعه في الجامع بيعملوا حلقة ويحطوا حصو وكله واحد في النص يقولوا يقولوا سبحان الله متمرد، يقولوا سبحان الله سبحان الله هو عدلوا مية بالحص، تقول الله أذبل متمرد والله أذبل قال لما تلاقوا قاعدين يبقى تعالال فلما انا جاهم قاعدين راحوا الحق قاعد اهو وجاهم قال ما شاء الله ما شاء الله انتم اهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه قالوا ما هذا الله يا عبد الرحمن نخالب واهدى من النبي قال لي بنت اظل هو ايه مفيش يا كده كده انتوا اهدى كلام هذا الله يسالي باهدى قالت بنت اظل قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير قال كم من مريد للخير لم يبلغه كم من مريد للخير لم يبلغه فلذلك نقول يا اخوان الاخلاص وحده لا يكفي الاخلاص وحده لا. نحن نحصل الظن المسلمين ونقول كل من اراد ان يتقرب الى الله هو مخلص في اللي. بس الاخلاص وحده لا يكفي لا بد من اتباع السنه لا بد من اتباع الايه الاخلاص هو لوحده واتباعه هو الجبيداء قلنا عزيزة اتقربوا الى الله فابتبعوا وبكده ضاع الدين وبدلت الشرائع فان الزيادة لو جازت لا جاز ان يصل الفجر اربعة ايه الماء نعمة لبنت انت هتفتح بقى تفتح المسألة يقول يا خلاص انا حصلت ظهور هذا سنتي حصلت صبح اربعة ويقال هذا عمل صالح يا اخي وحنا وحنا غلطنا احنا متقارب يا ربيني بدأ منصر ركعتين اربعة ركحة لكن أهل السنة يتبعون النبي صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه وأصحابه, وأصحابه يتبعون النبي وأصحابه في الفعل والطرق أهل السنة يتبعون النبي وأصحابه في الفعل والطرق فإن الله تعالى قد بين لنا الشرائع وأتم لنا الدين فهذا هو من غير زيادة أو نقص فالزيادة في الدين كان نقصان فيه فنعبد الله بما شرع ولا نعبد بالبدع فعقولنا عن مثل ذلك قاسرة إذا إذا كاسرة خاسره والعقول لا تهتدي إلى الأسرار الإلهية فيما شرعه من الأحكام الدينية واتنين مختلفين الفجر اتنين والمغرب ايه تلات اتنين تلاتة اربعة اربعة اربعة تب ليه ما كانش كل اتنين, اتنين. او كله تلاتة, اتنين. او كله اربعة, اربعة. يا اخي عقلك ما يقدر يقف على احكام على اركاب الشرع واصراي الله عز وجل في شرعه يبقى يجب عليك ان ايه ان تلقى الشرع بالقبول من غير زيادة ولا نقصان هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين